يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبرث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد نعد الجزء الثاني والاخير من رساله السنه الجاريه في حديث الجاريه وضحنا أن الصحابي الجليل معاه بن الحكم السلمي لما نطمر الجارية على وجيهها فتى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بما وقع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهتني بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قالت قال من أنا قالت أنت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقا فإنها مؤمنة وقفنا بعد أن ذكرنا قول الجهمية والحولية في مسألة علو الله وكيف أنهم يقولون ذلك إلى غير ذلك وعندهم شبهات منها الآية ما يقولون من النجوى ثلاثة إلا هو ربعهم والخمسة إلا هو سدسهم والأكثر والأقل من ذلك والأكثر إلا هو معهم أينما كانوا فقالوا قولوا تعالى إلا هو الله إلا هو سدسهم معهم أينما كانوا إلى غير ذلك قالوا هذا ظل على نفي العلو وأن الله في كل مكان واجبنا عن طرف من هذه الأمور ونكمل الرد عليهم يقول إذن بناء على ما سرق وعليكم أن ترجعوا إلى المخاضرة الأولى بناء على ما سرق وذكرناه فلا منفى بين عدوه الله تبارك وتعالى وبين معيته. فالله جل كما قال شيخ اسلام وغيره أن الله أخبر في كتابه وفي السنة المتواترة أنه فوق السماوات علي على, علي, على خلقه وكذلك أخبر أن الله معهم أينما كانوا والقرآن لا تعرض به ولو كان من عند غير الله يوجد فيه اختلاف كثير والذي أثبت علوه هو الذي أثبت معيته وما اتكرر للحضور وجب علينا الاخذ بجميع ما ورد والجمع مقدم على الترجيح ما امكن الجمع من ذلك الامام يضرب مثالين لرد ما يبدو عند الناس من التعارض أي تعارض بين علوه و معيته. فأحمد ضرب مثلين قال أن رجلا كان في يده قلح من قارير وفيه شراب صاف قال لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقلح أو بالقطح أو القلح من غير أن يكون ابن آدم في هذا القلح قال والله له المثل الأعلى يعني أنت عندك قو في ماء صاف فأنت أحطيه بهذا الكوب وترى ما بداخله لا يخفى عليك شيء فكونك تعلم ما فيه هل يلزم أنك فيه ها لا يلزم أنك فيه قال ولله المثل الأعلى قال وله سبحانه المثل الأعلى قد أحاط بجميع حلقي من غير أن يكون فيه شيء من خلقي من غير أن يكون في شيء من خلقي وأيضا قال درب مثالا آخر درب مثال آخر لو أن رجلا بنى دارا وأغلق بابها وخرج منها قال كان لا يخفى عليه كم بيتا في داري سنبنى دار فيها حجرات كثيرة يعلم عددها ومساحتها ثم أغلق دار وخرج منها فهو على علم بسعة الضار وعدد الحجرات وما في جوف الضار قال هي أحمد فلله المسأل الأعلى أحاط بجمع خلقه وعلم كيف هو من غير أن يكون في شيء منها فإذا كانت هذه مخلوقات ووقع منها ما وقع في مثالين اللذين ذكرهما أحمد ولم نتصور حلولا ولا هذه مخلوقات فكيف يتخال سبحانه وتعالى هنا إشكال فين قيل قد استشكل بعض المتكلمين المتأخرين وقالوا أن السلف تأول آيات المعية وقالوا أنها معية علم يعني أنت دوما بتنكر على المحرفين الذين وحلفون آيات الله ونقول أنتم محرفة سيقال لنا أنتم كذلك إيه؟ ادعيتم تفسير آيات المعية على زعمكم ثم تنكرون على أهل التحريف أنهم يحرفون أنتم قد قلنا وين؟ قالوا في آيات الإيه؟ المعية فقلتم آيات المعية ليست على ظاهرها ومعكم أي بعلمه والأصل عدم التقدير الأصل أن الكلام يتقع على ظاهره بلا, بلا تقدير وجواب ذلك أن يقال أن المتكلمين ظنوا أن هذا من باب التأويل وهذا غير صحيح لأن التأويل أصالة هو الخروج عن المعنى الظاهر إلى معنى خفي لقارينة أو الانتقال من الحقيقة إلى المجاز لقارينة وايات المعيه ايات المعيه ليس فيها هذا ولا ذا يبقى التاويل اما ان تخرج عن المعنى الحقيقي الى معنى خفي من معنى ظاهر لخفي او من حقيقه ايجاز لقليلا كما اقول مثلا اتى امر الله اتى فعل ما هل الامر لو قد اتى ولا معنى اتى بدليل فلا تستعجل في هذه القرنة دعتني أحمل المعنى الظهر على معنى خفي والحق والحقيقة على إيه؟ على المجاز فالتأويل هو صرف المعنى ظاهري إلى خفي وهذا ليس بمتحقق في آيات المعية بل هي على ظاهرها على ما يقبل الله تبارك تعالى ولو تنزلنا أن آيات المعيّة تم تأويلها فنقول نحن إنما السلف الذين يجب اتباعهم يجب اتباعهم هم أول من قال بذلك فإن ابن عباس والضحاك ومالك وصوفيان وآخرون قالوا في قوله ومعكم قالوا بعلمه ابن عباس وضحاك جماهير المفسرين وسفيان ومالك أيضا ثبت بالكتاب وصنة المتواثرة واجماع السلف أن الله العرشي فهذه اللفظة مع قرائن أخرى دلت على أن المراد بالمعية معية علم فنظر إلى الآية أولها في أولها ألم ترى أن الله يعلم وفي آخرها إن الله بكل شيء عليم وما بينهما ذكرت آيات الإيهل المعية. أيضا يقال أن التأويل هو المعنى المجازي للسياق. لما ننظر إلى ما هو التأويل قال هو هو المعنى المجازي للسياق. هنا نسأل. فما هو المعنى الحقيقي للسياق الذي خرجنا عنه؟ يعني لما تقول لي إن تفسير المعية بالعلم تقول هذا تاويل نقول اصره التاويل هو نقل ايه المعنى من المجازي من الحقيقي الى المجاز فنسالكم ما هو المعنى الحقيقي الذي فئه المعيه طبعا ما هو المعنى الحقيقي الذي خرجنا عنه على قولكم سيكون المعنى الحقيقي ايه على قولكم اذا سيكون المعنى الحقيقي انها معيه حلولها امتحان Because هذا is the وهذا لا يقول and عقل ولا نقل ولا sense بل knowledge, عقلا a language, الله a language. But the sense of knowledge is that God is a common sense of knowledge, والقرب قرب بالصرفه الى الفوز والقرب القرب اللي هو القرب اللي زياده منه تعيذ ونصره قال الله تبارك وتعالى اذا خولصي لا تحزن ان الله معنا قال لا تخاف انني معكم اسمعك وارى ايضا من شبهات الحلوليه التهاديه قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الارض فقوله تعالى هو الذي في السماوات او في الارض اله قال أحمد في كتابه رضى على الزرادخ الجهمية في توجيه هذه الآية قال أحمد في معنى قوله والله في السماوات والأرض قال وهو إله أو هو إله من في السماوات وإله من في الأرض يعني كلمة إله معبد عليها عليها يعله قال معبد حال فما على الآية كما قال وفسرها أحمد في كتاب رضا رضا تقر فوالله هو المألوه الذي تأله القلوب أليها أي عبده فالله المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه في السماوات وفي الأرض في السماوات في ملائكة وفي الأرض في البشر فالالهيه هي العبوديه والتاله هو التعبد قال تاله فلان تعبد صار معبودا صار عبدا لربه تبارك وتعالى مش هروح على الامتحانات ممكن كده اه ما الفرق بين ما بين العبوديه دي عبوديه للقهر وعبوديه لايه اختيار يوم قيامتي ها وقلوبا في سموات وارض اللي اتي الرحمن عبد من ما ياتي ايه قال ت طبعا او كره قال اتينا طيب خالص يعني الحوانات دي بتاعها ولا من شيء اللي يصيب بحد ولكن لا تدخل في الحوت ايضا شمواتي من الذي شغاوا بها يبقى اذا التفصيل على كيف رط على ايه هو الله في سماته برده الله اسم من اسماء الله اتضمن صفات الالوهيه فمعنى اله هو لا والله لا في, في الأرض هو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض وهذا يوجب على ان نتكلف في ايه الانعام فنقول هو الله السماوات وفي الأرض يعلم سره وجهره بتحديد ده ولا حاجة لا. من قال يعني السنة قال أن هذه آية هو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم بل لو كنا والله في يعلم سركم know ويكون هو الله يعني heart. And he is Allah, which means, the faithful. That it is not from the name of God, but from the name of God. So, the name of God is Allah. Do you know Allah from us as well? It is as تصلها إله وتحط ألف لام تعرفيه الإله ولكانت الاستعمال خوز خوزفة الهمزة التي في وسط الكلمة فصارت لما نشوف الإله كلمة الإله كلمة فيها صغر في النطق كيف تخفف تحذف الإيه الهمزة تصير كلمة إيه الله الممتاز الله قارو وفخمة اللام تعظيما لله الله الله يعني ليه انا بقول ايه اترايتم اللات والعزى مش الله الات مشتقه من الله يا بني الات مشتق من ايه عطارد لا والله قلنا الات صونش الله هنا, هنا هنا الله قالوا كلمه الله فخمت اللام إلا وإلا في الاصل يا ايه الات اترايتم الات والاصل يقال الله الأصل يقول الله مثل ملاكها ها ملاكها ال الله اللي هي مشتقة كده مش ذهان وقية واللي ان هي عالم مش لا مشتقة مشتقة ومن شبهاتهم قالوا هو الله وهو الأول والآخر والظاهر والباطل قال العلماء الجري عليه ومما عليه، ومنما يحتضن بالحلولية ويلبسون به على لا علمة، قولوا تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطل قال في عن الثاني، وقد فسر أهل العلم أهل العلم هذه الايه قولوا الأول ها قبل كل شيء من حياة وموت. الاخر بعد كل شيء بعد الخلق. الظاهر فوق كل شيء. الباطن دون كل شيء يعلم ما تحت الأراضي انظر كده في الآية هو الأول والآخر والظهر والباطن كمل نفس آه نفس برض الأمر السيار بكل شيء يعني إذا قوله طب هم وين وجه اللي عند عنده حول ليه في هذه الآية تعال فين الموضع فين موضع الشاهد الظهر والباطن الظهر الباطن قالوا إذا الباطن إذا هو أي في كل شيء محموم آآآ لكن كما ذكرنا ارجع لبيت الآية هو بكل شيء علي فهذا ذلك أنها أي على العلم ليس كما زعموا نأتي إلى الأشاعرة وإلى قولهم في علوم الله تبارك وتعالى أشاعرة من من فتر علوم فشعب الجهمية المعطلة هند جميه أي الجهميه المعطله و الجهميه ايه يا جماعه من فوضه ما هو الجهميه المعطله هم النفاهه المثبته الذين قالوا ان الله في كل مكان وقالوا المعطله قالوا لا فوق لا تحت لا داخل لا خارج فالاشاعره هل هم كالجهميه المعطره ام الجهميه المثبته بينهم فرق الضم المثبته ايوه هم اقرب الى قول جهميه النفاهه قالوا لا فوق لا تحت لا داخل ولا خارج لا جهة إذن الأشعاء عندهم شبهه فيما قالوه لما نفوا العلو عندهم شبهه لأنهم جعلوا أن إثبات العلو يلزم منه التحيز والجسمية والجسمية وجعلوا من لوازم إثبات العلو ان يكون الله زاجها وفي حيز ولو حد يحض يحفظه جعلوا من لوازم إثبات علو الله القول به أن يكون الله وحشا ذا جهة وحيز وحد وقالوا لو كان الله تعالى في جهة العلو لكان أجبه بالمخلوقات لأن ذلك يعني أنه في مكان والمكان يخصر التكسير والتحيز فهذا من سفات المخلوقين قالوا لأن ما يحيط به المكان فهو مخلوق مجسم قال صاحب الجهرة ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهاد قال صاحب الجهرة ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه يعني تعرف في حقه إيه عرفت الصفات قال كالكون في الجهاد يعني كون في الجهاد هذا استحيل على الله هذا كالكون في الجهاز وهذا سحب الجهرة ها بيقال في آه شرح هذا البيت قال فليس الله فوق الأرض ولا تحته ولا عن يمين ولا عن شماله فليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا كذا يمين بجواري ما يقول فليس عين الله تعالى فوق الأرض ولا تحته ولا عن يمين ولا عن شماله وليس فوق وليس تحت ولا عن يمين ولا عن شمال لو قيل لهم سفوا عدما لما زادوا قدر أمنا على هذا الكلام الرد على الأشعر كل ما سبق تعودوا لمقادرة السابقة كل ما سبق في الرد على الجهمية نفاء يقال في الرد على الأشعر لأن الباب واحد لأن الباب واحد هذا طبع. أمر الثاني أن من التناقض من التناقض البين منتح لهم أشاعر في هذا الباب لأنهم معنا فيهم لعلو الله فرهم يقولون أن الفطرة تدل على العلو هذا أمر عجيب عندهم يقولون أن فطرة الإنسان دالة على علو الله سات لذا فقد حملهم هذا التناقض على الرجوع على النصوص الشرعية بالتحريف يعني إيه هو لا ينفي فيه ينفي ليه؟ المكان عن الله وهو بفطرته بسال الحال المخال يقول أن فطرة دل على علو الله ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن بجعفر جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني رأس من الأشعارة المعروف بين الحرمين ويتكلم في لف العلوم ويقول الجويني كان الله هو العرش وهو الآن على كان الله هو العرش وهو الآن على مكان فقال الشيخ أبو كافر أخبرنا يا أستاذ أستاذ قديمة كلمة إيه يعني زي شيخ الإسلام كده أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا شيء يعني الإنسان لا ينفك عنه فأنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو ضرورة طلب العلو يعني ما من ما من يقول يا رب إلا وجد قلب ها وجد قلبه مطرب للنظر للسماء طلب العلو لا يلتفت يمينا ولا شمالا قال فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا أنت تقول من في العلو يا أستاذ طبعا طاع ولكن ما من عارف يدعو رب إلا وجد ضرورة طلب ضرورة طلب العلوم لا يلتفت يمين أو شمان أو خلف لا يلتفت إلا إلى أعلى قال الراوي فرطم أبو المعالي رأسه ونزل وقال حيرني ألهمتين حيرني ماذا نفهم من هذا الكلام إذن الأبو المعالي الجويني هو يقول بنفع العلوم فلما عورض في نحية الفتره هأقول أن الفترة ظل على على علوه الله وهنا التناقض هذه قصة قارعها هشقل الباني مسلسل بالحفاظ إيه مسلسل بالحفاظ يعني جميع ما في السنة ديها من ليم بالحفاظ طبعا أنا جيبها تجدني صوكي بحاول إضافة في القصة في توقيت لكن ها كلام لا وزن له لا, لا وزن له وهذا الأسف يعني ثمرت من اتبع قضيه عقليه كما زعموا عند الاشاعره ها قضيه عقليه مخالفه للنقل والفطره والعقل السليم لذلك فلما كان طرحهم من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا وادى يعني وانظر ماذا فعل بي من هذا الترنح لما نافوا لما نافوا علو الله ثم اذنت رؤيته في الاخره يقولون يرى في غير ايه جه انظر ماذا فعل لما نافوا علو الله وقعوا في التصادم مع ايه معايا مع, مع السطر اي قح حيوان همداني يضرب على راسي أمر الثاني ها لما نفع علو الله جاب في باب الرؤية قالوا يرى في غير ايه جه اصل ده هيبقى اغاطي خلاص هتلاقي كل بنا ايه من تدان بنيت على هواء وعلى باطن هياتي كل البنيان في عوج فينهدم انسان يبني بناء شامخا عاليا والاساس خرب خرب سائل بنائي ستصعد لكن في عوج فلاتنهدم على اصلي اتفضل دخل عليهم <تصفيق> الذي ناقشه هو أبو جعفر الهمداني رأو القصة محمد بن طاهر المقدسي صاحب صاحب الكمال لا أعلم الأمر الثالث في الرد على الأشاعراء نقول أن الذي ذهب إليه المتأخرون من الأشاعراء قولين في قولين بنفي الجهة عن الله عز مع قولين قد خالفوا جمعين أهل السنة والجماعة فهذا فيه مخالفة لإمامهم في المتأخرون من الأشعار مثلنا قول بنفي العلو مع مخالفتين من جمعين أهل السنة خالفوا في رواصل إيه يعني دعك مثلا أنتم خالفتم أهل السنة بدعوة أنها ولا حشوية أنتم خالفتم إمامكم أو الحسن الأشعارين الذي ذكرنا أنفسنا في المحاضرة السابقة نقله لإجماع العلماء على إثبات العلوم أنتم تدعونا نقوم شاعرة الأشاعري نفسه رحمة الله عليه ينقل إجماع على علوم الله الثواب الثاني رسالة إلى في المحاضرة السابقة ينقل إجماع أهل السنة على إثبات العلوم إذن المتاخيم الأشاعرة مع مخالفاتهم لأهل السنة خالفوا إمامهم وأيضا خالفهم المتقدمين منهم لأن المتقدمين من الأشاعرة كالباقلاني يأخذ بعلوه الله وأيضا من صلح بعلوه الله هذا الباقلاني من عامة الأشاعرة المتقدمين قال بعلوه الله وكذلك ابن قلال وبالحسن الطبري في مز الحارث المحاسبي وقد نقل عنه هذا هذه النقلات في زمتي من علوش وابن الزهبي وابن القيم ابن كلاب ابو الحسن الطبريتي نيز الاشعر الحارث المحاسبي الباقلاني هؤلاء قاره علماء الله من المتقدمين منهم نقل كلامهم شغل الاسلام بتاميا والذهبي وابن القيم لتكون ليكون هذه كلام حجه على متاخرين الذين هم لا لامامتهم اتبعوا ولا للسنه نصروا فأتم زائرون خالفوا نهج أئمتهم كالأزالي والجويني والآمدي ووافقوا قول الجهمية وصاروا مع الجهمية والمعتزلة في سرداب واحد وبئس الجمع أيضا نقول إذا كان أبو الحسن الأشعري وابن كلاب قد وافقوا السلف بترجع له وعليه فكل من يزعم الانتساب إلى ابن كلاب أو الأشعري فهذا وهذه نسبة باطلة هذه نسبة باطلة. أن الكلابية إمامهم، الكلابي عبد إمامهم، بل المتقدمون منهم أثبتوا عدو الله تعالى. نعم، هناك فرق بين الكلابية والأشعري. نعم. أما على زعمكم أن أنكم فررتم من التناقض الذي زعمتموه. أن اثبات العلو يلزم منه يلزم منه التحيز والجه والجسميه قلت ولو كان الله في ذات العلو لاشبه المخلوقات الى اخر هذه الامور الجواب ان نقول أن اثبات العلو ولا تبارك تعالى قوله انه يختص بالحييز والمكان والتحيز والحد كل هذه وان هذا من اختصاص المخلوقين نقول الله تبارك تعالى ليس كمثله شيء الله ليس كمثل شيء ولا يقاس بشيء من من البالية ولا من مخلوقاتهم لا يدرك بقياس فقد المسلمون وكل ذي عقل أنه ليس في مكان إلا العدم أصحاب العقول السلم يقولون أن الشيء الذي ليس له مكان هو, الإيه؟ هو العدم وقد صح أيضا في العقول وثبت في أن الله تبارك تعالى ليس معذو سبحانه وتعالى أيضا يقال أن قولهم هذا بأن نفي العلو بنفيهم للعلو فرارا من التحايد والجهة والغير ذلك هذا ينبني على عقول والله لم تعرف من الإثبات إلا حقوق وتحقق المشابهة يعني إيه؟ قالوا إن قلنا بالعلوم لا إذا هو لو حد وراه وراه حيز فهذا تشبه بال بالملوكين فلم يعرفوا من الأسباب إلا المشابه ففر من التشبيه إلى التعطيل هو يقول المعطل المعطل أصله إيه مشبه لأنه ها لم يتصور من الأسباب إلا التشبيه ففر من التشبيه إلى إلى التعطيل المعطل الذي مثل يقول ليس له هياد لما يقول إذا بعث له هياد يد المخلوقين ففرر من التشبيه فوقع فيه الطاعف فولك فولك حقا ما قدر الله حق قدره فلم يتصور في زعمه الباطل علو إلا بوجود حيز وحد وجه هذا قد صار في المخل في المخلوقين ها؟ يتصور أن الإنسان له حد وجهة وحيز هذا في المخلوق أما الله فلا سمي له ولا نظير له أي تحيز أو أي أي في عقولكم مع إله يقول عنه ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود بيقول نبي صلى الله عليه وسلم أن أن أن رأى جبريل له ستمائة جناح قد ملأ ما بين السماء والأرض وفي وعيه سد الأفق دمخلوق من مخلوقات من طبعا اي جهه انت تتحدثون عنها يقولون اذا ذات ذات بثنا لله ليه العلو اذا له ايه ها جو حي انا احدثكم عن المخلوق واحد من مخلوقات الله لو ست مائة جناح يسد الافق عين يعني الافق فبين المشرق والايه والمغرب وفعلت جابر صلى الله عليه وسلم يقول اذن لي احدث عن ملك ملك من ملائكه العرش من حمله العرش قال ما بين شحمة أذنه إلى عاطقه مسيرة سبعمائة عام كنت تخيل أحد حملت, الملائكة أحد حملت العرش من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاطقه ما بين قال مسيرة سبعمائة عام فهل من عاق يخطب بماله أن قول الجارية عن الله أنه في السماء أن السماء تضل أو تحوي الله يقول عن كرسيه واسع كرسيه السماوات والأرض هذا هذا ما أنزله السماوات والأرض بالنسبة لكرسيه كحلقة فيه فلا فإذا كان الكرسي خالٍ واسع السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ فكيف بمن فوق العرش؟ هذا خلق الله ماذا في السماء فوق السماء؟ قلنا فوق السماء طول على أمرين في تأتي معنى على هنا على السماء وإما تلك ما هي والسماء اللي هو اللي العلوم الله في العلوم لأن السماء لغة من سماء يسمو وهو العلوم وأنزلنا من السماء أو المطر منزل من السماء ولا من العلوم ينزل من العلوم وليس من ذات السماء نعود إلى الفاظ زعم الشعراء أنهم يتجنبوها نقف على حقيقتها لفظ المكان لفظ الجهة لفظ الحيز. نقول أما إطلاق لفظ المكان في حق الله ف إطلاق لفظ المكان في حق الله نفيا أو إثباتا مما لم يرد في كتاب ولا في سنة بل يمسك وينبغي أن نمسك الإطلاق عن ذلك ونقف على ما هو رضي كتاب السنة لأن نقص المكان من الألفاظ التي تحتمل إي حقاً وباطلاً. ما عندنا قاعدة كل لفظ يحتمل حقاً وباطلاً في حق الله. فنثبت حال الكمال ولم في حال النقص. كل لفظ يحتمل نقص وكمال. نثبت حال إي الكمال ولم في حال النقص. فكلمة المكان التي يعني تسعون إلى عدم القول بها. كلمة المكان قادرات بها أمر عدمي هو ما فوق العالم من من العلوم فالله جل فوق العالم غير مفقر إلى شيء من مخلوقاته يعني إيه المكان أمر عدمي في حق الله يعني أنا بمفي عن الله المكان أي مكان يحيط به ويحويه ده معنى كلمة مكان أي عمر إيه؟ عدمي يعني ما فيش مكان يحيط بالله ده معنى من إيه؟ معنى كلمه الامر ده ايه العدمي يبقى يصح اطلاق ان الله ليس له مكان بهذا الاعتبار اللي هو ايه ليس له مكان ايه يحوي الدكتور سلال لا تجلس في هذا المكان هذا المكان ان المقول يحيى في هذا المكان هذا مكان يحويك يظلك يقل لك ها فهذا الأمر المكان في حقك أمر إيه المكان في أمر إيه في أمره في في ها أمر في حقك أنت أمر إيه أمر ما جائز أنت عاقلاً ها أيوة إذن المكان قد يرد أمر عدمي وأمر وجودي الجانب الآخر ما قد يرد المكان أمر وجودي وهو ما يحوي الشيء ويحيط به أو يستقر الشيء عليه ويكون محتاجا إليه وبهذا المعنى الله ينزه عن لفظة المكان نوم مرة ثانية وسؤال لكم هل لله مكان ماذا تقصد بهذا اللفظ إن كنت تقصد بلفظة المكان الأمر اللفظة لفظ مكان. أن لله مكان أن يحيطه ويظله ويخله ويحويه فهنا ليس لله مكان بهذا لا نقول، وامكننا نقصد بكلمة مكان أن الله فوق عرشه على سمواته على استوى على عرشه كما يليق به ليس كميفه شيء، والله ليس في كل مكان، وليس حالا في مخلوقات، وليس متاحدا بهم بل بائن منفصل عنهم بهذا المعنى نقول لله مكان، فلا لفظ مكان تحتمل حق رب طرما ونقصا وكمالا فلوضبطها حال الكمال وننفيها حال النقص. معناه إيه؟ معنى كلمة المكان أمر عدمي أو أمر وجودي هل المكان هو مقص صناع؟ نعم. دونها أنت الآن مكانك في هذا السكن. ماذا يفهم منه؟ لا يفهم منه إلا معنى روحه فقط. أن المكان يحييك وأنت في داخله. لما اقول الله في السماء على التاويلين اللذين ذكرتهما لك ايضا يقال في لفظة الجهل لذلك عشان لا يشغل عليكم لما تجد في كلام عمه السلف نافذ المكان عن الله ومنهم من يقول بإثبات المكان لله <متحدث> <تصفيق> كما قال أبو حاتم السجدي قال وعند أهل الحق أنه سبحانه مباين لخلقه بذاته فوق العرش بلا كيفية بحيث لا مكان بحيث إيه لا مكان يبقى هنا ينفي المقصود بالنفي هنا الاحتواء والاحتواء لا مكان لليلا اي لا مكان يحوي ولا يقل وانه ليس في كل مكان كما يزعم المقوله والتحليل ايضا يقال في الجهه ما يقال له في المكان هل يصح اطلاق لفظ الجهه في حق الله نقول ان لفظ الجهه مما لا يملك اثباته ولا نفيه ويغني عنه يغني عنه نقول ان الله في السماء كما ورد في الحديث ثم ناتي الى التفصيل الذي يقول بإثبات الإيه؟ ها الجهل الله ماذا تقصد إن كنت تعتقد بإثبات الجهل الله أن الله في في داخل مخلوقات وتحوي وتحصره فهذا في القائل مبتدع ضال أما إن كنت تعتقد أن الله بإثبات الجهل أن الله فوق السموات بائل المخلوقات ليس حالا فيها على عرشه استوى، فهذا الذي عليه جمهور السلف وأعلام الأمة. ما كملت تقولي كلمة؟ وأعلام الأمة، ها؟ ما كملت تقولي على كم الجهة؟ مكان؟ إحنا ونتا هني نقول يعني طبعاً نجحنا عند في مكان تونس. في السماء، لورث الحديث. دائماً نستعمي اللفظ الشرعيه. وين هذي؟ أنت شف القصص؟ وين هاي؟ أنت شف القصص لغة من أعظم إن لم تكن أعظم لغة لكن عقولا قصرة تقول لما لم تقل؟ هم كانوا على صديقتهم يعرفون أن الألفاظ يقوم بعضها مقام بعض طيب هل أحد من الكفار قريش أتى إن سلم قال يا رسول الله يا محمد هذه هذين هذا أقول ألا أفهمه إنما قالوا إيه سائع هو مجنون إذن كانوا يعرفون معاني الكلمات وإلا من الظلم لهم وحاشا الله أن يكون ظليما أن ينزل عليهم آيات لا يفهمون معناها وما أرسل الرسول إلا بلسانه ليبين لهم طيب أيضا كذلك إطلاق يقال في إطلاق كلمة الحد نقول إيه الجهة ونا فيها والمكان أيضا لفظة لفظ اللي الحد هل الله حد نقول ماذا تقصدون بكلمة الحد إن أردتم أي أن الله أن الله محدود أي مبين للخلق منفصل عنهم ليس حالا في هذا حق سئل ابن مبارك بما نعرف ربنا قال على العرش بائن من الخلق قيل بحد قال بحد وأيضاً نزعتعجب حينما ترى ما يُنقل عن السلم بجزم الحد وما يُنقل عنهم بلفي الحد فمن أزمة الحد يقصد أن الله بحد أي ليس ليس حالاً في ما خلقه ليس مستحلاً بهم ليس حالاً فيهم بل بائن عنهم وين قال وين وين ورد بالحد أي أن الله له حد أي له أنه محدود محدود على عرش أنت الآن حينما وين المثل أعلى حينما تنس على الكرسي، الكرسي فالكرسي يحضك يحويك وإلا لمسال أهلا الله باعتبار هذا المعنى ليس له حد فهو على العرش استوى من غير حد أي بلا أن يحويه العرش سبحانه وتعالى أيضا نختم بمسألة طاعنا فيها الطاعنون في حديث الجارية لما عاجزوا عنه رد معاني الحديث والتحريف اللي اللي اللي المعنوي يأتون إلى الطعن في الصحة الحديث وطعن في الصحة الحديث طعن باطل ودعو باطلة وحديث صحيح خرجه أعمة وحفاظ من طرق صحيحة الشمس ليس مطالبا وليس شاغا وأيضا من تحريفهم طبعا من من أعلّى الحديث بالضعف زهد الكوثري الذي له موقف مغرضة وظالمة من أمة السلف ومن تحريفهم لهذا الحديث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بي السؤال عن عن الله بأين قالوا لم يقصد الاستفهام عن المكان وإنما نستفهم عن المكانة هناك فرق بين الإيه؟ المكان والمكانة لما أقول لك مثلا أين أبوك منك غير لما أقول لك أين أبوك الفرق أبوك أين أبوك يعني أين هو الآيان لما أقول لك أين أبوك منك فقول هذا أبي في السماء، صح كذا؟ يبقى في فرق صلى على المكان، صلى على المكان. أين أبوك منك أبي هذا في السماء؟ هل هو يطير مع؟ لا في السماء يعني قدره عالي، قدره عالي. لما لك أين أبوك تقول أبي ترَكته في البيت، فهم حرفوا الحديث فحليفاً معنويا وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سال عن المكان. أي أين الله؟ أي, أي, أي, أي أين الله؟ منك؟ قال وهذا سؤال عن المكان وليس المكان. الله خطف الحديث منك؟ على تقدير المعنى. على تغير المعنى وهذا كلام باطل تصدى له علماء السنة. كما قال الذهبي وعبد الغني المقدسي ان هذا من اجهل الجهل واسخف القول لان النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القران العربي المبين حينما يسال عن اين فاين باجمعه اللغة لا يسأل عنها الا للمكان كان بيقول الدكتور محمد أمان الجامي قال بيقول يعني لما كان بيشهد هذا الدرس إن المخالفين لا يرضون بكلمة أين في حقه قال ذكرني هذا السؤال النبوي عبارة فقلينية كنت درستها طالب ضمن ما درسته في كتب الأشعرية يقول في كتب الأشعرية لا تسأل بأربع بأين وكيف ومتى وكم اقول هذا الشيوخ لا يسمحون بهذه الاسئله أين متى وكيف و نقول ايضا قوله صلى الله عليه وسلم اين الله <تصفيق> بيقول من اجهل اللي هو من اجهل وجهلا اسخف عقلا واضل سميلا مين يقول انه لا يجوز ان يقال اين الله بعد ان صرح بها صاحب الشريعه صلى الله عليه وسلم قال اين الله ده فكره الالف كلمه اتمنى اتمنى سوده الاخصاص الاعتقاد لو وقال مثله لا نفس الاسم اللي غير كتبان بنفس الاسم، وايضا قال مثلو الذهبي في كتابه العلوم للعلي الوفار نقول الظرفية في قول الجارية في السماء ليست مراضة إجمال العلماء وإنما هي معناه العلوم ما معنى هذا الكلام الجارية ماذا قالت في السماء في هنا ليست الظرفية ليست مكان ليست سماء التحويل ليست بينها وحاشان ليس منظور أجماع العلماء إنما في السماء أي في العلوم، فجواب الجالب أن الله في السماء أي في العلوم ليس معناها أن السماء تحوي أو تحيط به، وشيخ الإسلام تحدث عن هذه الشبهة وردها فقال وكان مما قال نقرأ بعض كلامه من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيطه وتحوي، فهذا هو كاذب ضال. قالوا ما سمعنا أحد يفهم هذا من اللفظ ولو سمع رسائل المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أي أن سماء تحوي لذا كل واحد منهم إلا أن يقول هذا شيء لعله لم يقضوا يعني حتى عمت الناس ها لم يقضوا بباليم هذا الأمر يعني. أيضا ويد ذلك أن السلام يقول في حديث ارحموا من يرحمكم من في السماء أما نقول ارحموا من في الأرض. لو سرنا على قواعدكم، إذن يقول رحم رحموا من في الأرض، أي من في داخل الأرض. لا لا ما أفهم. هه. فالزم يقول ارحموا من في الأرض، ارحموا من في السماء. فلو زعمتم أن من في السماء يخص بها من داخل السماء، لكان طرف قياسكم لكم أن يكون المعنى الحومن في الأرض أي من, من في داخل الأرض والسياق واحد فكما قلنا من في السماء أي من على السماء فيكون أيضا قولنا الحوما في الأرض أي من على الأرض ومما قالوا به في التحريف المعنوي لحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث في حديث جياريا قالوا على سبيل التمثيل وتقريب الفهم. من على الحوم من على الأرض الشيخة. آه. يبقى إذا نبى الح يروح من في السماء. نعم. أو من في داخل السماء. نعم. إذا لو قلنا أن من على زعميكم أن من في السماء أي من فيها يبقى سيكون المعنى حوما في الأرض أي من في داخل الأرض. أيضا قالوا في التعريف المعلوي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ظهر الكلام ولكن أراد فقط تقريب المعنى لأن الناس كانوا في بداية الإسلام فلما رصحت أقدمهم في الدين عارف الحق بأنفسهم وهذا يلزم منه فرض على هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الناس في الدين إلا بالكذب عيزا بالله وحشاب يعني يقولون أن الناس في بداية الإسلام كانت قلوم قاصرة لسلم تقبل من هذا الذي فهموه ثم على ذلك ايه لما نصحت عقله واقدامهم تعلموا الحق وهذا كلام باطل وفيه اتهام سيدنا بالغش وحشاه صلى الله عليه وسلم بأبي هو امي هو سؤالها ابتداء ان هي بتعطل لسه اثر اي ابتداء نعم لم يكن سؤالها في ثانيه لما هي كده ايضا قاوليهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الجاريه على قولها موافقه الله على قولها يقول لك خد على كما يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم على قدر عقله أن عقلها, عقلها أي قاصر فيقال هل يقولها النبي صلى على باطل قلتم أنه اقرها على باطل يلزمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نسح الكفر حشاد وإن كان, وإن كان قد أقر على حق ومن لزم أن نقول بظهر الحديث وألا ننكر على من يقول أين الله كيف تقول أنه أبو بطا على ما أيوه أيوه نفسه عقلها على ما هي اسلم تترك على الكفر الى ان تقم ترى انسان يرتش وتقول تقول لو انا على قدر عقلي هو اما مكلف واما مجنون بل بالعكس لو كانت مثلا قالت كفرا ونطقت كفرا انا سلم نعلمها لا يستأخر بينا الوقت الايه حاجة أنزلنا لك ذكرى لتبين للناس مع ومع رسول الله البلاغ يا رسول بلغ ما أنزله إليك من رب كل ذئاب ترد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها على فهم الخاطئ لقصر وضاقت عقلها أيضا مما غرض تحريفهم أن حكمه صلى الله عليه وسلم بإمارة الجارية لما شارك السماء قالوا أن هذا الحديث. سلم سألها فأشارت. عندهم إيه لم تتكلم بل أشارت. قالوا هي أما أشارت فقد انكشف به أيضا أن الأخرس لا يستطيع أن يظهر علو المرتبة إلا بالإشارة. يعني إيه قالوا هي كانت خرصة. ولسبب طبعا دام التحديث. قالوا كانت إيه خرصة لا تتكلم. فالأخرس كيف يبين علو مكانه؟ يشان؟ يوشي. لما لو أعين أبوك منك، هتقول له أبي ده في السماح. هتقول لي. آآآ. آآ فقال ولما كانت عاجزة عن النطق فلن تستطيع أن تبين علو المكان إلا بالإشارة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها من عمدة الأوسان أيوه. في ليلة فلما نطقت تبين أنها تعبد الله. وعالي المكانة عالي إيه؟ فلما أشارت اصلا في الأرض فأشارت إذن لا تعبد ايه الجوهد قال أن ما ورد في روايات أنها كانت خرسة وأنها أشارت لا يصح سنده سنده باطل ممكن موضوع الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن الله ولما يسألها عن معبودها ثم لو كان السؤال عن المعبود فقط لكانت الإشارة على فرض صحة الحديث يعني في الإشارة لو كانت السؤال عن المعبود وهي أشارت لما كفت الإشارة في نافية الشرك عنها إذا أنها قد تعبد الشمس أكثر لأ مش الله لما أشارت إذن هي لا تعبد إلا الله لأن أصلاهم في الأرض تم هم عبدوا الشمس والشمس في العلو. الأخير ذي ثاني هم ثاني هم قالوا أنها كانت خاصه فلما أشرب إلى السماء دل أنها لا تعبد الأصنام فكان هذا التوحيد لأن أشرب إلى السماء نقول الذي شرب إلى السماء على فرض أنها كانت خاصه لا تكفي فقط في نفسي الشرك فالإنسان قد يعبد أشياء في السماء ك الشمس وال والقمر مش واضح صح أنا السياط رأسي ثلاثة شيخ القتاد الدليل طيب نقول هم قالوا أنها كانت خاصه فلما سئلت عن عن الله فأشارت إلى السماء إنما كانت إشارتها دالة على أنها لا تعبد الأصناع التي في الأرض فالجواب أن نقول مغرب أنها كانت حرساء فهذا الحديث لا يصح أيضا الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن الله ولم يسالها عن المعبدة ما قال لها ما ماذا تعبدين لما قال أين الله؟ ثم يقال ان هذا السؤال لو كان على المعبود فقط لكانت الإشارة لا تكفي في نفي لكانت الإشارة لا تكفي في إثبات أنها تعبد الله لما لأن الإشارة للسماء قد يفهم من أنها تعبد تعبد الشمس أو القمر أو الملائكة صح كده؟ قالوا حنسدال خلينا نرد قالوا من تحرفين لهذا الباب قالوا أن رفع الأيدي في الدعاء إلى السماء لا يدل على السفر علو إنما لأن السماء قبلة الدعاء يعني قالوا إيه لما كنا لهم ان من أدلة علو الله أن الداعي يرفع يده إلى السماء فما من مكروب ولا مضطر إلا حينما يدعو أدى نفسه قد رفع يده إليه السماء قالوا علو قالوا رفع يدين إلى السماء لا يعني العلو إنما رفعوا يدين للسماء السماء لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الإيه الصلاه يعني لما تصلي ناحيه الكعبه في الكعبه بص اللي عندهم قالوا المصلي اذا سجد ناحيه الكعبه هل الله في الكعبه قلنا لا قالوا كذلك اذا رفع يديه بالدعاء لا يعني الله في السماء يا جماعه العقيده ثم العقيده ثم العقيده ثم العقيده ان لم تكن على قناعه راسخه الله تبارك وخمس الاسس بنظر للكلام ها قالوا رفع اليدين لما حجزناهم بأن الداعي رفع وطار بايد نصف الماضطرة رفع اليدين حل الدعاء قالوا هذا أنما كان لأن الدعاء قبلة لأن السماء قبلة الدعاء كما لأن الكعبة قبلة المصلي اتجاه المصال نحو الكعبة لا يعني أن الله فيه الكعبة نقول القول بأن السماء قبلة الدعاء ما أنزل الله بهم صل miners لم يقل بهذا الكلام إنسوا قبلكم ولا جاين لم يعد عن السلف بل هذا خلاف الثابت الصحيح فإن قبلة الدعاء ليست هي السماء بل يستحب للداعي كما يستقبل <تصفيق> قبلة كما كان السلم في مواطن كثيرة يستقبل قبلة على الدعاء والذي يزعم أن الدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فهذا ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. انظر انظر انظر اللي جايبه انظر اللي جايبه النوب هذي صح الواحد في الدعاء عند نفس حد ذي هو يستذكر الكعبة يرفع عليه الكعبة نعم نعم نعم صح قالوا أيضا بسب الجمل قال أت الواعيد في السنة للمصلي أن ينظر إلى السماء فكان الله في السماء لما أت هذا الوعيد سلم قال لا انتهينا وقام على أو قام عن رفع ااا ابصاره السماء أو لا اختطفنا أبصارهم ولا تخطفان أبصارهم فيقالوا أن السلام المصلي أن يرفع رأسه حال الصلاة إلى السماء فلو كان في السماء لما نهي عن ذلك كيف ينهى المصلي أن يرفع رأسه إلى ربه وردنا على هذا الإشكال قال شيخ الإسلام كلاما ما معنا. قال أن نهي المصلي عن رفع بصري إلى السماء ليس كما يظنه جهل الجميع أن هذا لأن الله يس في السماء. ها الشخص يقول وليس نهي المصلي عن رفع بصره في الصلاة ردا على أهل الإثبات الذين يقولون أن الله على العرش كما يظنوه الجميع. فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شامل لجميع حول العبد في غر الصلاة. لو كان النهي عن رفع البصر إلى السماء لأن الله في السماء لكان هذا النهي ينهى عن المصلي وغير المصلي إنما النهي جاء عن مين الإنسان حال الصلاة وقد قال الله النبيه وقد نرى تقلب واجكة في السماء فسنم ينتظر النزول الآية من الوحي فلو كان النهي عن النظر إلى السماء لأن الله ليس في السماء لكن النهي عم المصلي وغيره وإنما جاء النهي للمصلي لأن الصلاة مبنى خشوع والطمأنينة فالإنسان إذا كان في حال صلاةه لا يستوي بحاله العادية بل يكون خاشعا وخفض البصر من تمام الخشوع قال تبارك تعالى خش عن وقال وطراهم يبرضون علي خاشعين من الظل فالظلم الله تبارك تعالى أن نكون خاشعين لا نمتفي يمينا ولا شمالا ولا فوق بل ننظر في موضع السجود بل نقيم من علو كعبه وفي وفطنته جعل هذا الحديث حج على علو الله حديث نهي المصلي عن رفع بصره حال صراط إلى السماء قال هو حج على علو الله قال بالنص اشتد نهى النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي أن يزيغ بصره إلى السماء وتوعدهم على ذلك بخطف أفصارهم إذ هذا من كمال الأدب مع من نأخذ بين يديه. بل ينبغي أن نقف المر ناكس رقص مطرقاً. ولو ل أن الله فوق سمائه على عرشه لم يكن فرق نظر بين السماء وبين فوق وأسفل. يعني يعني سلم نقيب نقيب يقولي لولا أن الله في السماء والأدب مع الذي السماء تنظر الأرض. يعني مثلاً لما تكون مسألة تكلم عولج تط تط تط تط تط تط تط تط تط تط تط لما يكون هذا من الأدب كما قال الحسن من من حد الطرف إلى باوي فخرق قهه تبلل أبست كذا من عقوب فقال ابن قيم كلام ما معنى أن النهي عن النظر إلى السماء هذا ظل على الله السماء إذا من أدب الذي السماء أن تنظر أن أن ت إلى العيب الأرض مع ربي كذا ما هذا الله تعالى وأعلم والرد عليه وسلم صل الله عليه وسلم بذلك مخالفة استدرت اني شيء حق مع الولد والدهلك يعني الاب والبغال يبقى قدام الشاب مثلا